بيوت كتيرة بتتهدم أطفال كتيرة بتتحرم من الأب أو من الأم ويبع ضعف الأسباب وفجأة تصدم الطفل المفاجأ ولا يعترض على الظلم بيوت كثيرة بتتهدم أطفال كثيرة بتتحرم من الأب أو من الأم ويبع ضعف الأسباب وفجأة تصدم الطفل المفاجأ ولا يعترض ع الظل في دقائق كم عش بتخلص تخلص ويتون والبيت يفض وينقص ولا حد بقى يهدم ولا دمع الطفل بقى يوجع يستنى الغايب ولا يرجع وينام في حضن الهم في دقائق كم عش بتخلص ويتهون والبيت فاض النص ولا حد بايهدم ولا دمع الطفل بعت وجع يستنى الغايب ولا يرجع وينام في حضن الهم <تصفيق> ايزاي بيحكمنا الغضب على غفلة ويبقى هوان سبب الهجر يبقى الحل الوسرة بزرة مجتمع تضعف تهز المجتمع ويدفع تمنها الكل ايزاي بيحكمنا الغضب على غفلة ويبقى هوان سبب الهجر يبقى الحال الأسرة بزرة مجتمع تضعف تهز المجتمع يدفع تمنها الكون في دقائق, دقائق كم عشرة بتخلص وتهون والبيت يفطى وينقص ولا حد بقى يهدم ولا دمع الطفل بقيت توقع يستنى الغايم ولا يرجع وينام في حضن الهم في دقائق كم <تصفيق> عشرة تخلص وتهون والبيت يفضى وينقص ولا حد بقى يهتم ولا دمع الطفل بيضيع يمتع يستنى الغايم ولا يرجع وينام في حضن الهم